يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُؤلَاءَ كَهُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ما أموالكم وأولادكم فتنه والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم